وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوِ اَسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا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 مَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَافُنَا نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي لَعَاقِبَةَ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أمدا عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يُبْدِي عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن يَخْتَضِمُ الرَّسُولُ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدَ أَبَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا نَدَيْهِمْ وَأَحْصَى تُلَّ شَيْءٍ عَبَادٍ